سنا ومسيرات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدأ منهما رجالا كثيرا ونساء وابتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث الكتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حيات الله تعالى جميعا وبيعاكم وصدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتقرأت من الجنة منزلا ونسأله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى أوله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جواب كريم اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل الحديث الثاني من شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام أبا ذكرية يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وقد توقفنا في المرة الماضية ومازلنا في الحديث الثاني هو حديث أمر بن الخطاب رضا الله عنه عندما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ علينا رجل شديد بياض الثياب شديد وسواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام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 والمراد هنا بالإسلام الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو بوعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه ركن هو ما يقوم به ماهية الشيء فلا يعقل أن يقوم شيء إلا على ركن أن لا يقوم شيء. إذا الإسلام يدعمه ويركَّد يرتكز على أركانه بهذه الأركان، وهي أربعة الشهادتين وركن ينقس وراشقين لا ينفصلان بل دائما مجتمعين معا شهادة الله لا اله الى الله وانا محمد رسول الله وقد فصلت فيها القول في المرة الماضية شيئا بسيطا حتى إذا دخلنا في الحديث الذي إليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه سنشرح ذلك بالتفصيل وهو يأتي أيضا على أركان الإسلام الخمس شهادة الله لا اله الى الله وانا محمد رسول الله لما قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وهذا لباقي الأركان وهذا فروضا إقام الصلاة الصلاة الخمس وفرضيتهها وفرضيتها وإقامتها ويتدبر ما فيها من معان وأيضا إيطاء الزكاة وإيطام بها على وجهها وعلى حقوقها وأيضا صوم رمضان وهو فرض لدليل من كتاب الله عز وجل وأيضا حج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقد أسقطه الله تبارك وتعالى عن الذي لا يستطيع أن يحج وبذلك يكمل أركان الإسلام ثم قال قال صدقت أي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه الأركان فيقولها فيقول له جبريل صدقت اي هذه الاركان هي الصحيحة اي هاب معنى الاسلام فقال اي عمر رضي الله عنه فعجب ما له يسأله ويصدقه اي الصحابة كلهم ومهم عمر تعجبوا من هذا الرجل الذي دخل عليهم ولا يعرفون له شيء ويسأل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه في نفس الوقت فكيف يسأله ويصدقه فعجبنا له يسأله ويصدقه ان شاء الله تعالى في الشرح في الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه. انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الى الله وانا محمد رسول الله وانقام الصلاة وعطاء الذكاء وحج البيت وصوم رمضان هذا هو الحج الحالث الذي يعمى باركان الاسلام سنشرحه بالتفصيل في موقته ان شاء الله تعالى المهم الان وهو الايمان وهو الى افر الله يراد به الدين كله ويدخل بينه الإسلام أي عمال الإسلام فيراد بالإيمان الأعمال القلبية كما سنبين من أركانه الستة ثم قال قال فأخبرني فأخبرني عن الإيمان جبريل أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فأخبرني عن الإيمان والإيمان معروف هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح فإذا خلى ركن من هذا الأركمة الله بالإيمان لا يعد إيمانا لا يعد إيمانا لذلك من قال بأن النية ليست شرط لقبول العمل فقد خالف منهج أهل الصمت والجماعة ومن قال بأن الأعمال ليست شرطا للقبول وأيضا شبه المنافقين في ذلك لأنه يعني بعضهم يفعل ما لا تقر به قلوبهم وهناك المرجئة من الفرق الطالة التي خرجت في هذا الباب وخالفت منهج اهل السنة والجمع الشاهد من ذلك ان جبريل عليه السلام قال فاخبجني عن الايمان فقال صلى الله عليه وسلم عن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فصدقه بعدما قال ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله هذا هو أول ركن من أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها ينطقها بلسانه وتعمل بها جوارفه ويقر بها قلبه أي نيته والنية هنا شرط لصحة العمل وليس شرط لكماله فإن كانت النية صالحة صالح العمل وإن كانت النية فاسدة فسد العمل كله قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله الإيمان بالله يتضمن بعض الأمور وعدها بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم أربعة أمور أولا الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى ثانيا الإيمان بربودية الله عز وجل ثالثا الإيمان بألوهيته تبارك وتعالى رابعا الإيمان بأثمائه وصفاته هذه الأمور الأربع الأمور الأربعة التي يتوجب على المؤمن المقربة بها التي ذكرناها ونفصل فيه ان شاء الله تعالى وذلك يدخل في قوله ان تؤمن بالله هم الامان المراد به اعتقاد القلب تصديق ذلك بقلبك وعمل ذلك بجوارفك ونطقك بلسانك اول شيء ان تؤمن وتثبت وجود الله تبارك وتعالى وذلك معروف لأنك لو شجكت في وجود الله عز وجل هذا يحبط ما بعده من عمل، يترتب عليه كل ما قد يأتي بعده لذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله لذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فبين تبارك وتعالى أن هاتين آيتين له تبارك وتعالى والآية معناها العلامة لذلك سلم العالم هذا الاسم من العالم بعالم لانه علامة على خالقه فاذا اردت ان تثبت الخلق وتثبت وجود الخالق فتثبت ان هذا العالم علامة لوجود من خلقه والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك كلها ايات وهي تدل على لذلك الله تبارك وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أي رب كل العالمين وأصلها أو هي أصلا عالم وجمعت عالمون أو عوالم وجاءت مجروبة بالإضافة في سورة الفاتحة الحمد فالعالم علامة على وجود الله عز وجل فأول شيء يابد من إهداف وجود الله تبارك وتعالى هذا، لا منازعة فيه ولا شك فيه ولا حد يستطيع أن يثبت أو يثبت خلاف ذلك فكل شيء في الوجود يثبت انه مخلوق وهناك بعضهم يقول وليس يصح في في الابهان شيء اذا احتاج النهار الى دليله فالنهار لا يحتاج الى دليل انه نهار فذلك الله تبارك وتعالى لا يحتاج لدليل على إثبات أنه موجود، لأن هذه الآيات الآيات الكونية. تليل بالعقل وتليل الشر ودليل بالحس على ذلك هناهم الشيخ ابن الثلامين رحمه الله تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري رحمه الله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه الفطرة هي الاسلام الفطرة هي الاسلام التي فطر الله الناس عليها هذه ايضا علامة على امه اصل الدين لله تبارك وتعالى وهذا بديل على وجوده انهم يولدون على فطرة الله تبارك وتعالى ولا يعقل أن نقول بأن هذا الخلق الكثير وهذه الجبال وهذه البحار وهذه السماء وغير ذلك وجد هكذا بدون خالق وبدون مدبر وبدون مصرف وبدون منسك لها وبدون رفع من السماء وعيد ذلك من الأمور فكل هذا يثبت أن هناك خالق لهذه الأشياء فإثبات وجود الله تبارك وتعالى كما قال بعضهم وفي كل شيء له آية تدل على ألمه واحد وفي كل شيء له آية تدل على ألمه واحد أي أنه متصرف موجود واحد ليس معه أحد فهذا إثبات وجود الله وهو من الإيمان به فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى أولا باثبات وجوده تبارك وتعالى نثبت أنه موجود جل وعلا ثم بعد ذلك يثبت ربوبيته أي يؤمن بها وربوبيه قسم من أقسام التوحيد الثلاث التي هي ثابتة بالكتاب والسنة وما احد طعن فيها الا الاشاعر والمعتزلة واهل الكلام وغير ذلك من الفرق البولة التي قالوا بان التوحيد لا ينقسم بان التوحيد لا ينقسم وهذه قسمة الاستقرائية للتطبع والاستقراء ومعرف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فوجدوا ان في الكتاب والسنة دليل على هذه الاقسام الثلاث وهي توحيد الولوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات ليس هنا مجال لاثبات ذلك والرد على اهل البدع ولكن اشهد ذلك اليؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الربوغية هو إثبات الخلق والملك والتبير والرزق لله تبارك وتعالى أو بسورة الأعلى هو إثبات كل أفعال الله عز وجل الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي يخلق من العدم خالق كل شيء وهو الرازق الذي يرزق من يشاء بغير حزاء حساب وقد خلق أو قدر الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أيضا الله تبارك وتعالى مدبر مدبر الأمر من السماء إلى الأرض فهو المدبر تبارك وتعالى لجميع الأمور وغير ذلك من أفعاله عز وجل فنؤمن بها كلها وتوحد ربودي يرد أحد حتى فرعون وملئه كانوا يقرون بالردوضية أي أن هذه الأرض لها خالق وهذا الكون له خالق وهذه البحار له, له لها خالق وغير ذلك فكانوا يقرون بها فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة جحدوا بها هم يعرفون ولكن جحدوا بها قال فرعون انا ربكم لا الاعلى جهودا منهم واستكبارا وابليس كان ايضا الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر كان يؤمن بطوحية ربوغية ولكن كفر بالله تبارك وتعالى وخرج من طوحية الوهية والمعروف والثابت عند اهل السنة والجماعة أن إيمان الفرد بتوحيد الربوية فقط لا يدخله في الإسلام ولكن توحيد الألوهية هو الفيصل في ذلك لأن توحيد الألوهية هو الذي يثبت أنك تعبد الله أم تشرك معه أحد وإذا أثبتت توحيد الألوهية واعتقدت فيه هذا بالتبعية يدخل فيه توحيد الرببية لأن لو اعتقدت أن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق أو وحده هو المتفرد في العبادة فبذلك تدرك أنه هو وحده المتصرف في شؤون الكون وغير ذلك فهو رب العالمين هو رب العالمين أول شيء الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ثاني شيء الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، وهذا لم لم ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة أو الجحود، وثالث شيء توحيد الألوهية، وهو عدم دعوة أحد مع الله، ولا تشركوا بالله شيئا، عبد الله ما لكم من إله غيره. وقال كثير منهم عندما كانوا يعبدون الأصنام إنما نعبدهم ولبينا يدعون من دون الله أولياء أو لبينا دون من دونه أولياء لا نعبدهم إلا لوقربونا الله زلفا لا نعبدهم إلا لوقربونا إلى الله زلفا هم يعبدونهم لذلك. ما يعبدونهم عبادة خالصة ولكن يعبدونهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وما أدخلهم ذلك في الإيمان وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش كانوا يعبدون أصنعهم ويقولون أن تقربنا إلى الله عز وجل فما أدخلهم ذلك في الإسلام كما قال ذلك الامان محمد عبد الهيو كما في القواعد الاربع فالامان ابو الابيئوهيته تبارك وتعالى ان تعبده وحده كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اهل العلم يعبدون معناها يوحرون فالتوحيد اولا والتوحيد اصلا يبنى عليه غيره فإذا اختل التوحيد فسد ما بعده من العمل وإذا صلح صلح ما بعده من العمل وهذا أنكره كثير هذا أنكره كثير وذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أو قال في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مش مشرقهم ورابع شيء توحيد الأسماء والصفات أو الإيمان بالأسماء والصفات وهي أن تؤمن بكل ما وصف به نفسه أي الله تبارك وتعالى أو ما وصف به نبيه صلوات الله وسلم عليه من من غير تحريف ولا تعطول ولا تمثيل ولا تكييف وهذا موحب اهل السنة والجماعة في الاثمار والصفات وهذا اختلف فيه الفرق الكثيرة مثل المعطلة والمشبثة والجهنية والواقفة والكرامية والقرامقة وغير ذلك من اهل البدع الفرق الضالة الفرق النارية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت الوهود على 71 فرقة قلوها في النار الا واحدة وافترقت المصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة قال ومن هي رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي نسأل الله أن نكون منهم أمين فالإيمان بالأثماء والصفات إيمان جازم بكل ما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وكل ما اثبته الله لنفسه وذلك منهج اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات نثبت ما اثبته الله لنفسه ونثبت ما اثبت اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل لا نشبه بشيء كما قال أهل العلم المشبهة يعبدون سمنا والمعطلة يعبدون عدما وأهل السنة والجماعة يعبدون الله الإله الواحد الإله الواحد فمسألة الصفات والأسماء الاختلاف فيها بين هذه الأمور الثلاث بين المشبهة والمعطلة وأهل السنة والجماعة والحق والصواب مع أهل السنة والجماعة الإيمان بالأسماء والصفات إذن هذا هو الإيمان بالله أن تؤمن بالله إذا حققت هذه الأمور الأربعة التي داخلة تحت مسمى الإيمان بالله فأنت بذلك حققت هذا الوقت من أركان الستة من الإيمان ولابد من النطع فيه والتراسة لانه امر خطير وربما وقع فيه كثيرا من الناس لقلة علمهم او لبعدهم عن الاحاديث الصحيحة او غير ذلك من الامور فلا بد من السؤال فيه لقود لها عز وجل فاسألوا اهل التكري ان كنتم لا تعلمون ايضا هناك بعض الامور منشته شابهات التي يبقى فيها كثير من الناس لذلك قال الله عز وجل وما يؤمن كثير من بالله الا وهم مشركون او يشركون في توحيد الربوبيه مش مشركون في توحيد الالوهيه يؤمنون في توحيد الربوبيه ويشركون في توحيد الالوهيه مثل الذين يزورون القبور فهذه هذا شرك بالله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول لا اغن الشركان الشرك ف الذين يزورون القبور وطوفون حولها ويدعونها دون لها هذا جل الذين يتطيعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك أو ذلك من الأمور فكل هذا يدخل فيه اللهم يشركون بالله تبارك وتعالى مع اعتقادهم أن هناك الله تبارك وتعالى وهو القادر على الخلق والموت والتربيه وغير ذلك وذلك لم يدخل في الإسلام فهذه الأمور مهمة جدا لابد من بيانها وفهمها فهما دقيقا وكما جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ورواية جاءت بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق لذلك قال الإيمان هنا يدخل في أقسامه الستة وليس شعبه ففرق هنا بين الشعب والإيمان وذكر من, أو من أولى الشعب قول لا أله إلا الله وهو الإيمان بالله أيضا وتحقيق الألوهية والردوية فيه والأصل فيه الألوهية ويتبعه جميع ما بعده أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وملائكته وملائكة خلق من نور خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته وهم يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم على أشكال لا نعلمهم ونعلم أسماء من ذكر الله تبارك تعالى عنهم مثل جبريل وملك الموت نعم الحديث جاء الطيورة شرك كان العرب قبل يأتون فانظرون إذا كان يخرجون على الحرب او اذا خرج الرجل من بيته صباحا ورأى الطائر يطير شمالا فيتشاعا واذا طار يمينا يتفائل فالطائرة بعلت شركا بذلك لانه كان يجعل حظه في ذلك الطائرة شرك قصلك اخي طلب يسأل العرافين والبجاليين وغير ذلك في انه هذا سيحدث او لا الله مستعى طيب اخوه مع ان شاء الله طيب الحمد لله فالملائكة كما قلت خلق من نور خلق لعبادة الله ذوارك تعالى و سم الله سماهم الله تبارك وتعالى لنا منهم ملك النور ومنهم مالك خز النار ومنهم جبريل ومنهم إسرافيل ويدل ذلك على الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى لنا ونقلها الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من لا نعرف اسمه ومنهم من لا نعرفه وهناك حملة العرش وهناك من الملائكة من يسجد من يسجد لله تبارك وتعالى إذنه ما يفتر عن ذلك فهم كلهم في عبادة وهم خلقوا للعبادة فقط وكل مختص بشيء وأشرفهم أو أعلاهم جبريل عليه السلام هو أفضل للملائكة وهو الوحي الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن نؤمن بهم كلهم من ذكر لنا ومن لم يذكر لنا نؤمن به بهم جملة وهذا منهج أهل السنة والجماعة نؤهل جملة لا نعادي أحد لا نعادي أحد كما فعل ذلك اليهود قبل عاد جبريل عليه السلام لأنه كان ينزل عليهم بالعذاب فقال الله عز وجل كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقة إلى آخر آية والله تبارك تعالى بين أن الملائكة من عاد فيهم واحد فقد عاد الله تبارك وتعالى وحاربه الله عز وجل فنحن نؤمن بهم جملة نؤمن بهم جملة هم خلق كثير خلق كثير عالما مثل عالم عالم مثل عالمنا في الكلمة فهم يدخلون في عالم الملائكة عالم البشر أو الإنس وعالم الجن أعيذ ذلك من حيث أنهم عالم لكنهم ليسوا إناثا ليسوا إناثا وذلك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الكتب اي الكتب السماوية التي انزلها الله تبارك تعالى وتكلم بها حقيقة مثل التوراة والانجيل والزبور والقرآن فهذه الكتب السماوية تكلم الله تبارك تعالى بها ورسلها الى انبيائه ليبلغوا بها الخلق اللعب بالمفتيح يجلب المشاكل تأل أصلا أنه ليس فيه شيء دليل على أنه المشاكل فلا يجوز أن نتكلم فيه لأن الإنسان ما يبره شيء مع ذكر الله عز وجل وكما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه اعلم ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطأك فهذا فعل بمجرد انه فعل يحدث أو يحدث لك شيء او اذا فهذا لا فيه شيء او هذا لا يعقل لانه هناك من الادلة والمصادر ما ترد على ذلك ان شاء الله ان كان في استفسار ان شاء الله نجعله في اخر المحاضرة حتى لا نخرج عن الموضوع ان شاء الله الكتب كما قلت كتب السماوية التي تتكلم الله بها كلها الإنجيل والزبور والتوراة والقرآن والقرآن جاء ناسخا لجميع الشرائع السابقة وكل ما قد, قد يكون في الكتب السابقة فهو موجود في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النظر في كتب أهل الكتاب وقال بأنه يكفي أن يكون عند القرآن نبأ فيه المعرفة أحوال أهل الكتاب. وكما ذل أذكر أن هناك آخرين كما رحمة في مصنفه عن جابر بن عبد الله عن عمر ابن ابن أو عن عن, عن ابن عمر عبد الله بن عمر هو الله عنه. انه لما اصاب كتابا من كتب احد الكتاب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بان القرآن كافيا في ذلك كافيا في ذلك ولا جزء نظر في كتب احد الكتاب حتى يعني درعا للفتنة وغير ذلك من الامور وحرم ذلك اهل العلم كلهم وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى لأن هذه الكتب كلها أو النظر في أهل الكتاب الآن بمجرد أنه جاء القرآن فقد نسخ ما فيها الآن الكتب ال التي بين أيدي النصارى واليهود كلها كتب باطلة محرفة بل كلها مبدل بدلا ليس فيها شيء صحيح من كلام الله وجل بل أنه من تأليف أشخاص يقولون هذا انجيل متى هذا انجيل يوحنا مع أشياء كهذه وهم لا يعقلون وهم لا يعقلون فضلوا عضلوا فنحن مؤمنين أنزله الله تبارك وتعالى من هذه الكتب والأمين بأن القرآن ماسخ لكل الأمور وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان عيسى عليه السلام موجود ما وسعه إلا أن يتبعني أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عيسى الآن ما وسعه إلا أن يتبعني وهذا حق. فنحن بكل الكتب كل نزل لأهله ونزل بتفكير قومه ونزل بتيسير الدين على المخاطب لهم لذلك نزل القرآن فينا بلغة العرب وبقدرتنا نحن لذلك الله تبارك تعالى يسر لنا أمورا لم تكن من قبل على وقت نوسى عليه السلام الذي كان يريد أن يتوب يقتل نفسه أما الآن الذي يريد أن يتوب فهو يتوب لله تبارك وتعالى بأمور بسر فقد يسر الله لنا أمورا كثيرة ما كانت من قبل فلله الحمد والمني ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا ما يأتي بعد الكتب والكتب تكون مع الرسل والرسل كلهم من اولهم نوح عليه السلام هو اول رسل الى اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم جملة وبأنهم انبياء الله تبارك تعالى ورسله وآدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا فأول الرسل نوح عليه السلام وكلهم مسلمون كلهم مسلمون أتوا, أتوا بدين الإسلام أي عقيدة واحدة هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فلؤمن بهم كلهم من عرفنا منهم ومن لم نعرف لأن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم وقال منهم من قصصنا من عليك ومنهم من لم نقصص عليك فهناك ويصلوا بها لمن نعرفهم ولكن نؤمن بهم لأن الله تبارك وتعالى أرسلهم ونؤمن بمن عرفنا أثمائهم أو عرفناهم وعرفنا أحوالهم فمن أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين ختم الله به الدين وختم الله به الرسالة وكل من جاء بعد النبي فهو كذاب كل من جاء بعد النبي يدعو النبوة فهو كذاب. ونؤمن بالرسل بأنهم جاءوا بالنسالة من الله تبارك وتعالى وهي توحيده وهي توحيده تبارك وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقبل خيره وشره طيب في صوت اخوه ان شاء الله قائل الحمد لله ومعلم نتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر اليوم الاخر تضمن خلافة اماث منها الامان بالبعث اي البعث بعد الموت لأن الله سبحانه وتعالى على عليه كما خلق في الخلق اول مرة فهناك بعث بعد الموت بعث بعد الموت وهو لكي يحشر الناس الى ارض المحشر كما قال نبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا حفاة غرلا والله تبارك وتعالى قال افحسبتم انما وخلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون وغير ذلك منذ الله فالإيمان بالبعث كما زعم الكفار أنه لم يبعثوا كما قال الله عز وجل زعم الذين كفروا ان لا يبعثون قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم فالبعث حق ومعروف وهو من الايمان فلابد من الايمان به بعد الموت ستبعث لتسأل وتحاسب فانا الى جنة وانا الى نار ذلك الأمر الثاني المتعلق بالإيمان بالآخرة بعد الإيمان والبعث الإيمان بالحساب وجزاء وأن هناك حساب وجزاء كما الله عز وجل إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الحسنة هو السيئة الأدلة فيها كثيرة والسؤال في ذلك معروف فهناك حساب وجزاء في القبر ويوم القيامة اي بعد موت الموتى الأولى او قبل ذلك البحث اي هو هو احياء الموتى هناك حساب في القبر وهناك عذاب، ثم بعد الضعف هناك حساب وجزاء بالأعمال، هذا يكون قبل الخلود في النار وقبل الخلود في الجنة، نسأل الله السلامة. وهناك أيضا أمر. متعلق بالإيمان بالآخرة وهو الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وهما مخلوقتان الآن وهذا ثابت عن صلى الله عليه وسلم وما الآيات القرآنية الكثيرة أنهما مخلوقتان الآن ولا يفنيان أبدا ولا يفنيان أبدا والجنة فيها ما لا عين ضأت ولا أبن سمعت ولا خطر على قلب بشر والجنة درجات والنار الدركات وعذاب النار شديد والنار الآخرة جزءا أو نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة نتسهد ان شاء الله طيب, طيب اكتفي ان شاء الله تعالى بهذا ونكمل باقي الايمان بالاخرة والايمان بالقدر الخالي وشري في المرات القادمة ان شاء الله تعالى نفع الله بكم وان كان هناك استفسار او سؤال في ما قد ورد في الدرس ان شاء الله تعالى نجعله في ذلك وان كان هناك احد يحفظ الاربعين يريد ان نسمع فهذا شيء طيب ان شاء الله تعالى وهذا نحب عليه الاخوة جميعا وياكم على حفظ الاربعين هي الاربعين حديث هي التي جمعها الامام ابن رجب وياكم جمعها ابن رجب الحنبلي الإمام الحافظ رحمه الله في خمسين حديثا في خمسين حديثا وهي حديث, حديث كلها من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها إلا حديثين ضعيفين وهم من المرسيل ومعناهما صحية لكن السماء ضعيف فالذي يحفظ هذه الأربعين يصبح معه خمسين حديث من جامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدور عليها الدين يدور عليها الدين وكما تكلمت في أولى المحاضرات وقلت أن الإمام أحمد وبي وغيرهم وغيرهما قد بينوا أن أصل الدين يدور على ثلاثة أحاديث ومنهم انقال أربعة ومنهم قال خمسة وحتى ابن ظاهر ابن المفوز المعافري كما في هذا الأمر بارك الله فيك لأن قال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرجة اذهل ودع ما ليس ابتقي الشبهات واذهل ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية اذهل في الدنيا يحبك الناس وانهم العمل بالنيات وغير ذلك هناك من أدخل حديث أمنا عيشة رضي الله عنها وهناك من أدخل حديث ان عمال ابن بشير وغير ذلك من الحديث فالأصل وهذا الأمر يكون خيرا إن شاء الله تعالى في الحفظ فالحفظ يأتي دائما مع الفهم ففهم بدون حفظ لا يستمر شيء وحفظ بدون فهم لا يستمر شيء فلا بد من الأمرين مع الأمرين هذا هو الذي عليه اهل الليل المتقدمين والمتأخرين فارق الله فيكم الذي يريد ان يحفظ يسمع المدن جيدا حتى لا يلحم فيه لان ورد في رواية اظنه عن امام النووي رحمه الله انه قال من لحن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب عليه وادخله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تبوى ما من النار ان كان هذا مذهب فرض لم يجمع عليه لاهل العلم ولكن له وجاهة وهو الحفاظ على الفاضي الاحاليث اللحم هو تغيير الكلام او التشكيل واللحم ظاهرا جدا في القرآن عندما لا يحسن احد قراءة القرآن يقول هذا يلحن في القراءة لذلك جعل هناك اهل التجويد هناك لحم جلي ولحم خفي لحم جلي ولحم خفي والذي ارااه وكثير من اهلنا يرونه ان اللحن الجلي والخفي كلاهما محرمان كلاهما محرم لانه تغيير في الفاظ القرآن التي أو الذي هو كلام الله تبارك وتعالى وهذا اشد حذرا وحرمة من الاحاديث غير من اي شيء اخر لان فرض علينا ان نقرأ القرآن كما يقرأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسنة بدون زيادة او مقصو والحديث وربط كثيرة من عائشة رضي الله عنها وابن سعود وامام علي وابن كعب وغيرهم من احوال خراءة النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يريد أن ذلك يسمع جيدا ويسير على منهج أهل بأن فنسأل الله السلامة ونسأل الله أن يوفقنا إلى الخير والفلاح والصلاح وأن يرحمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلانية ونرزقنا علماً نافعاً وعملاً خالصاً تجلبا صوابا نجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم بارك الله فيكم جميعا شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وحضوركم ونسأله أن يرزقنا الفهم في العلم واركبه فيكم ومفاوكم سبحانه الله ومحمد للشهد والله إله إلا أنت استغفرك وعتوب إلي وصلى الله وسلم وبرك على محمد على آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته